وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له الملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتحوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا, ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم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 اشتركوا في القناة